ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادا غير ذرعة دبيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم وَرِزْقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ